طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية وَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاطِئِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ تِكْرِمٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٌ إِلَّا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مَاضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 فَأَتِيَ يا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرُسِلْ مَعَ لَبَنِ إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي نَا وَلِيْدَهُ وَلَبِثَ فِي نَا وَلَبِثَ فِي نَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَلَتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض قال رب السماوات والأرض وما بينهما إيقا ت إيقا ت مُقْنِين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين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 لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصلاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر أليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث بالمداء لحاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزت فرعون إن لنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فأُلقي السحرة ساددين قالوا عمنا برب العالمين رب موسى وهرون قال آمَتُم له قبل أن آذن لكم إن هو لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع أن أيتكم وأرجلكم من خلافه ولا أجمعين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 وَإِنَّ رَبَكَ نَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِلَى رَاهِمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظْلُ لَهَا عَاقِفِينَ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 انتم وعبادكم الاقدمون فانهم عدون لي الا رب العالمين فانهم عدون لي الا رب العالمين الذي خنقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميت ثم يحيي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم هبني حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني واغفر لي ابي انه كان من الضالين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الطالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع سَالَ اللهِ خَلْفَ إِلاَّ مَنَّتَ اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ وَأُزْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرْزَةُ الْجَحِيمِ وَبُرْزَةُ الْجَحِيمِ لِلْعَابِورِينَ وَقِيلَ لَكُمْ أينَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدونَ أن وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَعُوذُونَكُمْ أَوْ يَتَصِرَونَ فَكُبَكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَوْنُ وَجُنُودُ إِبْنِي سَأَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَ اللَّهِ تَالَ اللَّهِ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 ففتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأجيناه ومن معه أجمعين فأجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أخرقنا ثم أخرقنا بعد الباقين إن في ذلك نايا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 وَأَنْسَوَا عَلَيْنَا أَوَعْبَطَ أَمْ لَمْ تَكُم مِنَ الْوَاعِضِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّ فِي ذَالِك لَا آيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِن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 أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخ طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بدقوا الله وأطيعون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 قال هذه ناقة لَكُم شِرْبُهُ وَلَكُم شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُونٌ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ فَأَعْقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب قوم كذبت كذبت لوط المرسلين كذب قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين, المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إن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 مَدَّنَّ مَرَّنَا الْآخَرِينَ وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُذْرِيِينَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وما أنتم إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكافرين فأسقط علينا كسفن فأسقط علينا كسفن من السماء إنك من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبو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 وَإِنَّهُ لَتَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَجَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُضَدِّرِينَ بِنِسَانِ النَّعْرَبِ الْمُبِينِ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَالِينَ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بقطعة وهم لا يشعرون فيقولون إن نحن مضرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 وما تنزلت بالشياطين وما تنزلت بالشياطين وما يستطيعون إنهم عن السمع معزولون وما تنزلت بالشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ان رغم عن السمع معذورون فلا تدعوا من الله إلى آخرة فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الانبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل ودي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون